أ ع و ذ ا ل ل ه م الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم سوى القمر بحسبان والنهر والشجر يسجدان 何 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ر ي ه I need, I need. يخرج منهما العلماء w e e not o i n g to u o t So I'll do it. What? <laughs>